سوره الأعراف مكية من مقاصد السورة انتصار الحق في صراعه مع الباطل وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة التفسير ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد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 وسنة نبيكم ولا تتبعوا اهواء من ترونهم اولياء من شياطين او أحبار سوء تتولونهم تاركين ما انزل عليكم لاجل ما تمليه اهواؤهم انكم قليلا ما تتذكرون اذ لو تذكرتم لما اثرتم على الحق غيره ولاتبعتم ما جاء به رسولكم وعملتم به وتركتم ما سواه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 ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومة فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إننا كنا ظالمين فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأُمَمَ الَّتِي أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُسُلَنَا عَمَّا أَجَابُوا بِهِ الرُّسُلَ وَلَنَسْأَلَنَّ الرُّسُلَ عَنْ تَبْلِيغِهِمْ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِهِ وَعَمَّا أَجَابَتْهُمْ بِهِ أُمَمُهُمْ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 ثم أمرنا الملائكة بالسجود إكراما له فامتثلوا وسجدوا إلا إبليس أبا ان يسجد تكبرا وعنادا قال ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله تعالى توبيخا لإبليس أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم قال إبليس مجيب الرب منعني أني أفضل منه فقد خلقتني من نار وخلقته هو من طين والنار أشرف من الطين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين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 حتى اغوي من أستطيع اغواءه من الناس قال إنك من المنظرين قال له الله إنك يا إبليس من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور حين يموت الخلق كلهم ويبقى خالقهم وحده قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم قال إبليس بسبب إضلالك إيايا حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم لاقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم لاصرفهم وأضلهم عنه كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم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 وَلَا تَجِدُ يَا رَبِّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ لَكْ لِمَا أُمْلِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدَحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ قال الله له أخرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمة الله ولأملأن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة, ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما وقال لهما ما نهاكما الله عن الاكل من هذه الشجره الا كراهه ان تكونا ملكين والا كراهه ان تكونا من الخالدين في الجنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وحلف لهما بالله اني لكما يا ادم وحواء لمن الناصحين فيما أشرت عليكم به فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما أَلَمْ أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فحطهما من المنزلة التي كان فيها بخداع منه وغرور فلما أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ظهرت لهما عورتهما مكشوفة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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال الله مخاطبا ادم وحواء وذريتهما في هذه الارض تحيون مده ما قدر الله لكم من اجال وفيها تموتون وتدفنون ومن قبوركم تخرجون للبعث يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم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 ان الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وانتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بالله واما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم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 انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقد جعل الله الناس فريقين فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعها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 وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الْفَوَاحِشَ وَهِيَ قَبَائِحُ الذُّنُوبِ ظَاهِرَةً كَانَتْ أَوْ بَاطِنًا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 أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل جيل وقرن مدة وميقات محددة لاجلهم فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن قل ولا يتقدمون عليه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 يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به فالذين يتقون الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لخوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حضور الدنيا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هو الكافرون الذين كذبوا باياتنا ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم فإنهم أصحاب النار الملازمون لها المكثون فيها أبدا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله أو كذب باياته الجلية الهدية إلى صراطه المستقيم أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا لهم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 قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قالت لهم الملائكة ادخلوا أيها المشركون في جملة امم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار حتى إذا تلاحقوا فيها واجتمعوا كلهم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 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون هو قال السادة المتبوعون لأتباعهم ليس لكم أيها الأتباع علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم فالعبرة بما كسبتم من الأعمال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 ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أبدا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار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 ونودوا أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون هو من تمام نعيمهم في الجنة ان نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد وأجر الأنهار من تحتهم وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه البنزلة وما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مريه فيه والصدق في الوعد والوعيد ونادى فيهم مناد أن هذه هي الجنة التي أخبرتكم بها رسولي في الدنيا أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها وجه الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعدله له قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا فقد أدخلنا إياها فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا قال الكفار لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِذَا حُوِّلَتْ أَبْصَارُ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ إِلَى أَصْحَابِ النَّارِ وَشَهِدُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالُوا دَاعِينَا اللَّهَ يَا رَبَّنَا لَا تَصِرْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون وقال الله موبخا الكفار اهؤلاء هم الذين حلفتم الا ينالهم الله برحمه من عنده وقال الله للمؤمنين ادخلوا ايها المؤمنون الجنه لا خوف عليكم فيما تستقبلونه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 هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا، وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها، فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وانكارهم لها مع علمهم بأنها حق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 حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا فَقَالَنْ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر. حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء، سقن السحاب إلى بلد مجدب، فأنزلنا بالبلد الماء، فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار، مثل إخراج الثمر على تلك الصورة.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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والارض الطيبه تخرج نباتها بإذن الله اخراجا حسنا تاما وهكذا المؤمن يسمع الموعظه فينتفع بها فتنتج عملا صالحا والارض السبخه المالحه لا تخرج نباتها الا عسرا لا خير فيه وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال له سادة قومه وكبرأهم إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين قال نوح لكبراء قومه لفتضالا كما زعمتم وإنما أنا على هدى من ربي فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنذركم، ليُنذركم، ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم وحي ونوعة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه. فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضالا وليس من جنس آخر جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم ولتتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به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 فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا لهم إن قلوبهم كانت عميا عن الحق وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ وَأَرْسَلْنَا إلَى قَبِيلَةِ عَادٍ رَسُولًا مِنْهُمْ عليه هو السلام عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَقُومُ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ فَلِيَسْلَكُم مَعْبُودٌ بِحَقٍّ غَيْرَهُ أفلا تَتَّقُونَهُ بِأَنْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ مِنْ عذابه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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم ما امرني الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين لا أزيد فيه ولا أنقص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 واشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش واذكروا نعم الله الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قومه له أجئتنا يهود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آباؤنا فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه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 ثميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فرد عليهم هود قائلا لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة اتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم واباؤكم الهه وليس لها حقيقة فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب وأنا معكم من المنتظرين فهو واقع فأنجيناه هو معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 الذين يستضعفونهم أتعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسول من الله حقا فأجابهم المؤمنون المستضعفون إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومقادون وبشرعه عاملون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون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 يا قوم، لقد أوصلت لكم ما امرني الله بتبليغه إليكم، ونصحتكم مرغبا لكم ومرهبا، ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين، الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم عن الشر، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومه أتأتون الفعلة المنكرة المستقبحة وهي إتيان الذكور هذه الفعلة التي ابتدعتموها فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون انكم لتاتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقن لقضائها فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطره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 وما كان رد قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذا فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا فأنجيناه وأهله الا امراته كانت من الغابرين فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذاب إلا امرأته صارت مع الباقين مع كومها فأصابها ما أصابهم من العذاب وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وأمطرنا عليهم مطرا عظيما حيث رميناهم بحجارة من طين وقال ابن القرية فجعلنا عليها سافلها فتأمل أيها الرسول كيف كان عقبة قوم لوط المجرمين فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 إن كنتم مؤمنين ولقد ارسلنا الى قبيله مدين اخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العباده غيره قد جاءكم برهان من الله واضح وحجه جليه على صدق ما جئتكم به من ربي ادوا الى الناس حقوقهم باكمال الكيل واكمال الوزن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 وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِن كُمْ أَمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصَبِرُوا فَصَبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك فانتظروا أيها المكذبون ما يفصل الله بينكم وهو خير من يفصل وأعدل من يقضي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 على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قد اختلقنا على الله كذبا إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلمنا الله بفضله منه وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى من التي الباطلة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 وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لهالكون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا هلكا في ديارهم مكبين على ركبهم ووجوههم ميتين هامدين في دارهم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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مست آباءنا الضراء والسراء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 أفأمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفأمن اهل هذه القرى المكذبه ان ياتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون اوامنوا ان ياتيهم عذابنا اول النهار وهم لاهونا غافلون لانشغالهم بدنياهم افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون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 أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْهُمْ فَأَصْبَحُوا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِلَّذِينَ يُسْتَخْلَفُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِهْلَاكِ أَسْلَافِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لاصابهم بها كما هي سنته ويختم على قلوبهم فلا تتعروا بموعظة ولا تنفعها ذكرا تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلك القرى السابقة وهي قرى أقوى منوح وهود وصالح ولوط وشعيب نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به ومثل ختم الله على قلوب اهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يهتدون للايمان وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله ولم نجد لهم قيادا لأوامره وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها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 واتبعهم اللعنه في الدنيا والاخره وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين وقال موسى لما بعثه الله الى فرعون وجاءه يا فرعون اني مرسل من خالق الخلق اجمعين ومالكهم ومدبر امورهم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بأن اقول أقول عليه إلا الحق قد جئتكم بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين قال فرعون لموسى إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأتي بها إن كنت صادقا في دعواك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 فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بياضها. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصام ساحية وصيرورة يده بيضاء من غير برص ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر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 فأجابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم ارموا حبالكم وعصيكم فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة ادراكها وارعبوهم وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحى الله إلى نبيه وكلمه موسى عليه السلام أن ارمي موسى عصاك فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيها الناس ناس أنها حيات تسعى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا وهزموا وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد ورجعوا اذلاء مقهورين وألقي السحرة ساجدين فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى قالوا آمنا برب العالمين قال السحرة آمنا برب الخلق أجمعين رب موسى وهارون رب موسى وهارون عليهما السلام فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة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 وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحاله قالوا انا الى ربنا منقلبون قال السحره ردا على وعيد فرعون إنا الى ربنا وحده راجعون فلا نبالي بما تتوعد به وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَلَسْتَ مُنْكِرًا مِنَّا وَتَجِدُ عَلَيْنَا يَا فِرْعَوْنُ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 وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين اتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده قال فرعون سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستبقي نساءهم للخدمة وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال موسى مصريا قوما يا قوم اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها والله يداولها بين الناس حسب مشيئته ولكن العقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويلتنبون نواهيا، فهي لهم وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ مِحَنٍ وَابْتِلَاءَاتٍ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنْذُرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ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 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد عاقبنا آل فرعون بالجذب والقحط واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلتها رجاء يتذكروا ويتعظوا بان ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم فيتوبوا إلى الله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 ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها وإننا لهم أو تصبهم مصيبة من جذب وقحط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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الماء الكثير عقابا لهم على تكذيبهم وعنادهم فأغرق زرعهم وثمارهم.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 وبما عهد إليك من رفع العذاب بالتوبة ان يرفع عنا ما اصابنا من العذاب فإن رفعت عنا ذلك لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل ونطلقهم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله واعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مريت فيه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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها والمقصود بذلك بلاد الشام هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زرعها وثمارها على أكمل ما يكون وتمت كلمة ربك أيها الرسول الحسنى وهي المذكورة في قوله تعالى ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فمكن الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من في فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن وما كانوا يبنون من القصور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 وعبرنا ببني إسرائيل البحر لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فمروا على قوم يقيمون على عباده اصنام لهم يعبدونها من دون الله فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء اصنام يعبدونها من دون الله قال لهم موسى يا قوم انكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتحيد وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم مهلك ما هم فيه من عبادة غيره وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة لاشراكهم في العبادة مع الله غيره قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال موسى لقومه يا قوم كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين في زمانكم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض وَالتَّمْكِينِ لَكُمْ فِيهَا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذكروا يا بني إسرائيل حين أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه لكم إذ كانوا يذيقونكم أنواع الهوان من تقتيل أبنائكم الذكور واستبقاء نسائكم للخدمة وفي إنقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلش ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَحِينَ جَاءَ مُوسَى لِيُنَاجِيَ رَبَّهُ فِي الْمَوْعِدِ الْمَضْرُوبِ لَهُ وَهُوَ تَمَامُ 40 لَيْلَةً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 فلما تجلى الله للجبل جعله مستويا بالارض وسقط موسى مغشيا عليه فلما افاق من الغشيه التي اصابته قال انزهك يا رب تنزيها عن كل ما لا يليق بك ها انا تبت اليك مما سالتك من رؤيتك في الدنيا وانا اول المؤمنين من قومي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال الله لموسى يا موسى إني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم وفضلتك بكلامي لك دون واسطة فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة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 وعن فهم آيات كتابي الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق وان يروا كل آية لا يصدقوا بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحادتهم الله ورسوله وان يروا طريق الحق الموصل إلى مرضات الله لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه وان يروا طريق الغواية والضلال الموصل إلى سخط الله يسلكوه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 لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم واخرتهم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُرُهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَآءُمْ إِنَّ الْقَوْمَ أَضَعْفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ أَوَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل قال بئست الحالة التي خلفتموني يا قومي بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء أمللتم من انتظاري فاقدمتم على عبادة العجل ورمى الالواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن وامسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة الأجل قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه يا ابن أمي إن القوم حاسبوني ضعيفا فاستدلوني وأوشكوا أن يقتلوني فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله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 ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين ان الذين صيروا العجل الها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياه لإغضابهم ربهم واستهانتهم به وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رمها بسبب الغضب وهذه الألواح مشتمله على الهداية من الضلال وبيان الحق ومشتمله على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه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 واصطفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه ليعتذروا الى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عباده العجل ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه فلما حضروا تجراوا على الله وطلبوا من موسى ان يريهم الله عيانا فاخذتهم الزلزله فصعقوا من هولها وهلكوا فتضرع موسى الى ربه فقال يا رب لو شئت اهلاكهم واهلاكي معهم من قبل مجئهم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 وَاجْعَل لَّنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَسَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعفية ووفقتهم للعمل الصالح وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة إن تبنا إليك ورجعنا مقرين بتقسيرنا قال الله تعالى عذاب أصيب به من اشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون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 فَانْبَجَتَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقسمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة ووحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم أن يا موسى بعصاك الحجر فضربه موسى فانفجرت منه اثنتي عشرة عينا بعدد قبائلهم الاثنتي عشرة قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى وضللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة وقلنا لهم كل من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين اوردوها موارد الهلاك بما من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم, رجزا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فغير الظالمون منهم القول الذي أمر به فقالوا حبة في شعره عوضا عما أميروا به من طلب المغفرة وغيروا الفعل الذي أمروا به فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنعي رؤوسهم فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واسأل أيها الرسول اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلفهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأنصارة الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْذُونَ قَوْمًا الَّا هُمْ هَلِكُوْمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٍ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعْلَهُمْ يَتَقُونَ وَذَكُرَ أَيُّهَا الرَّسُولُ حِينَ كَانَتْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ تَنْهَاهُمْ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ وَتُحَذِّرُهُمْ مِنْهُ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا أَعْرَضَ الْعِصَاةُ عَمَّا ذَكَّرَهُمْ بِهِ الْوَاعِظُونَ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 فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا، ولم يتعظوا، قلنا لهم أيها العصات كونوا قرادة أذلاء، فكانوا كما أردنا، إنما أمرنا لشيء إذا أَرَدْنَاهُ أن نقول له كن فيكون،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 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ أَلَمْ يُقْضَ يأخذ عَلَيْهِم مِثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فجاء من بعد هؤلاء اهل سوء يخلفونهم اخذوا التوراه من اسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها ياخذون متاع الدنيا الرديء رشوه لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما انزل فيه ويمنون انفسهم بان الله سيغفر لهم ذنوبهم وان ياتهم متاع دنيوي زهيد ياخذوه مره بعد مره ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل بل كان على علم فقد قرؤوا ما فيه وعلموه فذنبهم أشد والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أَفَلَا يَعْقِلُ هؤلاء الَّذِينَ يَأْخُذُونَ هَذَا الْمَتَاعَ الزهيد أَنَّمَا أَعْدَاهُ اللَّهُ لِلْمُتَّقِينَ فِي الْآخِيرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَالَّذِينَ يَتَمَسَكُونَ بِالْكِتَابِ وَيَعْمَلُونَ بما فيه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 وَإِذْ نَتَقَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ واذكر يا محمد اذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة فصار الجبل كأنه سحابة تضل رؤوسهم ويقنوا أنه ساقط عليهم وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمه وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك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 واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من اصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا لهم الست بربكم قالوا جميعا بلى أنت ربنا قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا زرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك فتقول فتأخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا فلنبلنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون هو كما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء يرجع عمهم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على انفسهم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَاقْرَأْ أَيُّهَا الرَّسُولُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ خَبَرَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَعْطَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَعَلِمَهَا وَفَهِمَ الْحَقَّ الَّذِي دُلَّتْ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا بَلْ تَرَكَهَا وَانْخَلَعَ مِنْهَا فلحقه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين النجين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال الى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته واتبع ما تهواه نفسه من الباطل فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهيثا في كل حال إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها وهم بذلك يظلمون أنفسهم بايرادها موارد الهلاك من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقا ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل بل هم اكثر بعدا في الضلال من البهائم أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله سبحانه الأسماء الحسنة التي تدل على جلاله وكماله فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا عليه بها واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا جماعه يهتدون في انفسهم بالحق ويدعون اليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال ثم يصيبهم عذابنا على حين غرا وأمني لهم ان كيدي متين واؤخر عنهم العقوبه حتى يظنوا انهم غير معاقبين فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب ان كيدي قوي فأبدي لهم الاحسان وأريد بهم الخذلان أو لم يتفكروا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 اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون اولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار الى ملك الله في السماوات والارض وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له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 قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغته يسالونك كأنك حفي عنها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 إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل يا محمد لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله وإنما ذلك إلى الله ولا أعلم إلا ما علمني الله فلا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح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 فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتَيْتَنَا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة هي آدم عليه السلام وخلق من آدم عليه السلام زوجته حواء خلقها من ضلعه ليأنس إليها ويطمئن بها فلما جمع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به لأنه كان في بدايته واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا فلما اثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين لئن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة تمها لنكونن من الشاكرين لنعمه فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَلَمَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُمَا وَآتَاهُمَا وَلَدًا صَالِحًا كَمَا دَعَوَا صَيَّرَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ فِيهَا وَهَبَهُمَا فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث. فتعالى الله وتنزه عن كل شريك فهو المنفرد بالربوبية والألوهية أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة بل هي مخلوقة فكيف يجعلونها شركاء لله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها ولا تقدر نصر أنفسها فكيف يعبدونها وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم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 لأنها مجرد جمادات لا تعقلوا ولا تسمع ولا تنطق إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له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 وَإِن تدعوهم إلى الهدى لَا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوا أَيُّهَا المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يَسْمَعُ دعاءكم وترهم يقابلونك بأعين مُصَوَّرَةٍ وهي جماد لا تبصر فقد كانوا يصنعون تمثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات ولها أيدي وأرجل وأعين لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم فإن ذلك ينفرهم وأمر بكل قول جميل وفعل حسن وأعرض عن الجاهلين فلا تقبلهم بجهلهم فمن آذاك فلا تؤذه ومن حرمك فلا تحرم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإذا أحسست أيها الرسول أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير، فالتجاء إلى الله واعتصم به، فإنه سميع لما تقوله، عليم بالتجاءك، فسيحميك من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصبتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصات وثوابه للمطيعين فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب ولا يمسكون للشياطين عن الإغواء والإضلال ولا الفجار من الانس عن الانقياد وفعل الشر وإذا لم تأتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لِقِرَاءَتِهِ وَلَا تَتَكَلَّمُوا وَلَا تَنْشِغِلُوا بِغَيْرِهِ وَجَاءَ يَرْحَمَكُمُ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِل واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يس إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه بل ينقادون لها مذعمين لا يفترون وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به وله وحده يسجدون